بشهود الثالث لكم محاضره خلافة البابا يوم الأربعان والوارد الـ 16-12-187 عن الكتاب المقدس من الآب والروح القدس والإله الواحد اجتماع هنخصصه من أجل الكتاب المقدس هنخذنا قبل كده عن الوسائس الوحية الثلاث والقراءة بواقع العام ناخد المرة بالكتاب المقدس وبخاصة لان جميع الكنائس في مصر تحتفل دلوقتي باسبوع الكتاب المقدس وقد حضر معنا في هذا الاجتماع الدكتورة عالمسيح استخاموش مدير دار الكتاب المقدس وأرقص برسون شحاته نحييهم في هذا اليوم ونشكر كل الجهود التي يقوم بها دار الكتاب المقدس في توزيع الكتاب على جميع الفنائس بكل محبة وبكل نشاط وانا في بحر الأسابيع الماضي كنت تقابلت مع الدكتور عبد نشيح تفنوس ومع الاخوة اللي جايين من امريكا واللي مسؤولين عن طبع الكتاب وقد وعدونا بامرين يشكرون عليهنا جدا والامر الاول انه ممكن يعملولنا سبعة للكتاب المقدس فيها الافصار اللي مش موجودة في السبعة البيروسية الحالية اللي هي سفر الحكمة و باروخ و يهودية الاخر والمكابيين الاول و ودي طبعا روح نبيلة و لطيفة والنقطة ان قالولنا مستعدين ان احنا نطبع لكم طبعا الكتاب المقدس باللغة الاسية بس تؤذونا النسخه اللي انتوا عايزينها واحنا نطبعها حاجة وبرضو بروح طيبه نحييهم عليها ونشكركم من اجلها المسئول في جاردن سيتي كان بيستقبلنا في مكتبه للخطرات باستمرار بكل ما عنده ومستفيد بي وداويد النبي كان بيقول لربنا بهذا الشكل بيقول فرشت بكلامك كمن وجد غلاء كثير فأنها كانت فرشت بكلامك كمن وجد غلاء كثير أنا سعاد بتعجب إزاي دووج النبي كان بيجد كل هذه البركه وكل هذه التأملات في الكتاب بينما أيامه ما كانتش توجد غير أفسار قليلة. خلاص يدوب خمس أفسار موسى وسفر يشوع وسفر الخداح وسفر رعوث وشويه من سامويل الأول حتى يدوب غير كذا ما كانش موجود واحنا عندنا الوقت ثلاثة وسبعون سفر من الكتاب يعني ذل بركة كبيرة خلاص المهل ان احنا نستفيد من الكتاب كما قلت لكم نمره واحد اقتناء الكتاب نمره اتنين قراءه الكتاب بانتظام نمره ثلاثه شحن الكتاب نمره اربعه حفظ الكتاب او حفظ ايات منه نمره خمسة الكتاب كمجال للتأملات الروحية نمرى ستة الكتاب كمجال للتجاريب الروحية وللحياة الشيد المسيح بيقول الكلام الذي اقوله لكم هو روح وحياة يعني ايه هو روح وحياة يعني تعرف روحانية الوصية ثم تحول الوصية الى حياة ليك ماذا يفيدك ان خشفت الكتاب المقدس كله ولم تعمل به ماذا يفيدك ان صرت عالما في الكتاب ولست عاملا بالكتاب ايه يفيدك صدقوني ان الشياطين ايضا بتحفظ الكتاب والشيطان جرب السيد المسيح بايات وان كان بيحور المعنى في يعني ولما لما رأيت الشياطين يحد يعمل دوره سدريبية لشياتين صغيرين عشان يحربوا الناس الاجتين يحفظهم الكتاب ويسمعهم ويحربوا بالآياء ويحفظهم ايضا اقوال الاباء والتفاسير وكل وعندكم كلام كثير من النوع في كتاب ووصواتي انت تعرف روح الوصيلة لأن الكتاب يقول الحر يقتل لكن الروح يحيي، وكتير من الناس تعبوا في حياتهم لأنهم أخذوا آيات الكتاب بطريقة حرفيه ولم يأخذوها بطريقة روحية مثال ذلك برضو أرجانه اللي أخذ الناسية بطريقة حرفيه مش بطريقة روحية اخذ معلومات الكتاب مش الوصول بطريقة حرفية مش بطريقة روحيه الكتاب يحتاج الى فهم، الكتاب يحتاج الى فهن ولهذا داود النبي بيقول اكشف عن عيني فارى عجائب من شريعة يعني عايز يفتح يميه عشان يشوف ايه المطلوب من الوصيه لان الوصيه بدون فهم ممكن تضر اللي يضر اقصد عدم الفهم لعلكم تلاحظون يمكن انقسامات كثيره بين المسيحيين حتى في العقيده والكتاب المقدس واحد وبيقراه الكل لكن هذا يقراه بفهم وذاك يقراه بفهم اخر فنحن نحتاج إلى فهم الكتاب ونحتاج أيضا إلى الفهم الواحد للكتاب لكي نجتمع حول كلمه الله بفهم واحد فانت اقرا الوصيه وفهمها كويس وحاول أن تعرف ما هو صوت الله إليك ما هو صوت الله إليك ربنا عايز يقول لك إيه من الكتاب ولذلك يفتحسن ان قراءة الكتاب تبدأ بالصلاة أولا وتنتهي بالصلاة وممكن أن تبحث بالصلاة أيضا أبسان القراءة يعني تصلي وتقول يا رب اديني كلمة لخلاص نكي اديني كلمة نك اديني رسالة من عندك من, من خلال قراءه الكتاب اعطيني الفهم السليم اعطيني الافراز اعطيني الحكمة الى اخو وتقرا الكتاب واسماء الكتاب برضو تصلي استغل القراءه وتفهم الكتاب بالصلاه فالمسألة تشتغفها وتعرف الروح بتاعة الكلام وتحول الروح الى حياة ولذلك الكتاب هو مصدر للتداريب الروحيه يعني تقرأ وتاخد تداريب روحيه تستطيع ان تدرب نفسك على الفضائل وعلى كمور المقدسة اللي كتاب يصلبت به. وممكن انك انت تتخير اراءة فصول معينة تتخيل اراءة فصول معينة ستمسي ناس بحلتك لو كنت تعرف ما تعرفش اقرأ الكتاب بالنظام وكل ما تخلص اصحاح اكتب التاريخ تحت منه وحط ورقة وتكمل بعدين ويريد انك انت ساخد لك مجال للحزب باستمرار الفكر مرة قلت لو ان احنا كل يوم بنحفظ اية كن نحفظنا في سنة 365 اية على الاقل يعني في العشر سنين اللي فاتوا كن نحفظنا 3650 اية على الاقل لو كل يوم بنحفظ آية أظن دي مش حاجة صعبة ياريت نخش في التدريب ده وأنا مستعد امشي في معاكم وكل يوم أحفظ لي آية أو أكتر من آية عشان نبقى كلنا نشيء بروح واحده. ونقدر نعمل في ليكم مسابقة للآيات اعزكم اننا نخشش فيه <تصفيق> و... ونشوفوا تعملوا ايه اللي حافظين وانا عايز اساعدكم في الموضوع ده ايضا لان اطلع لكم شوية كتب عن استخدام الآيات يعني مثلا في كل نواحي الحياة في ايات زي ما عنتلكم مرة انا مثلا اثادي ديه كبايا فيها من اخذ ايه عن الكاس و عن الملئ وده الصوت ايه عن الصوت والساعة ايه عن الساعة وكتاب ايه عن الكتاب وورقه ايه عن الورق وجواب ايه عن الجواب وقلم ايه عن الالم والصليب اي عن الصليب وكل نواح الحياة حتى في الاكل والشرب كل حاجة تاخد عليها اي وتخش في المسابقات الى جوار ايات على الاسماء المعينة يعني على الحروف الارجبية مثلا في حاجات كتيرة طرق موجوده تاخد فيها ايات عن كل حاجة وتبتدي تحرك نحفظ ايات ولو خلينا بهذه المناسبة لينا برنامج روحي في كل محاضرة نديكوا شوية ايات زي دي ياريت كل واحد وهو جاي المحاضرة يكون معاه نوتى وقلم ويتملى الايات دي ونحفظها جيد معقول كرمنا صح. عم حكايه العمل بالايات دي اسبها لضمائركم وللاباء اعترافكم دي بنفس اسالكم عنها ونتعود ازاي نحفظ الكتاب وازاي يبقى الكتاب في لنا مجال للتداريب الروحيه وفي طريقه تانيه ان كل حاجه نجمع الايات اللي حواليها يعني واحد مثلا بيقع في الغضب يجمع كل الايات بتاعه الغضب ويقراها ويحفظها ويرد بيها على فكر الغضب لما يجيله. او يشوف ايه اسباب الغضب اللي بيغضب بسببها وكل سبب من دول يشوفله ايه ويحفظها ويرد بيها واحد محارب بالكبرياء ياخد آيات عن الكبرياء محارب بالمسج الباطل ياخد آيات على المسج الباطل يشوف ايه اسباب الكبرياء ويجيب آيات عن الاسباب يعني آية عن الفضيلة او الحرب الروحية وآية عن الاسباب من كل سبب ياخد له آية او جملة آيات بالشكل ده زي ما قال الخديث ماري اغريس قال ان احنا نرد على الافكار بآيات كل ما تجيلك حرب تروح حاسس وكفه قوي تحارب بالغضب مثلا تقول لان غضب الانسان لا يصنع بر الله او تقول الايه كلها ليكن كل انسان مش... غضب الامر الغضب غضب الانسان لا يستعمله الله او لن جامعكم كل غضب كل سخطك كل سياح الى أو تقول لا تستصحب غضوبا ومع صاحب شخص لا تجيب تبتدي تحفظ ايات في كل حاجه انت بتحارب بيها وكل ما يجيلك فكر ترد عليه بالايه ومن هنا تصلح الآيات انها تكون ماده للرد على الحروب الروحيه تنفع الكتاب ماده للتامل وماده للرد على الحروب الروحيه وماده ايضا للسلام كل ما الواحد يقرا كتير في الكتاب يتمرن قلبه ويتدرب في طريقه السلام عشان كده احنا لما بنصلب بالاذانين بنخاطب ربنا بكلام من الوحي الالهي واثق مشيئته وايضا المزامير بت... بتعلم الانسان طريقه التخاطب مع الله ازاي ايوب ازاي داود كان بيكلم ربنا ايه اسلوب الكلام معاه ايه نوع الطلباط اللي بيطلبها المزامير مدرسه في الطلب وكتير من الكنائس حتى غير الارثوذكسيه تلاقوا التراتيل بتاعتهم بتستخدم المزمير يعني تلاقي الترتيله كلها عباره عن مزمور زي مثلا الترتيله بتاعت الرب وراعيه فلا يعوزني شيء ما هي مزمور مزمور اتنين وعشرين او ثلاثه وعشرين على حسب اختلاف الترخيص في ايات كثير مزمير كثير كتير بالشكل ده احفظ ايضا مزامير كما تحفظ آيات احفظ ألغة مزمير لو عملت حسابك كل أسبوع تحفظ مزمور واحد تبقى بركة كبيره خالص وفي مزامير صغيرة مزمير صغيرة ابتدي بيها زي مزمور مثلا ها بارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت الهرة في الليالي ارفعوا ايديكم الى القديسين وباركوا الرب ويبارككم رب منصور الانسان اصنعوا الارض مزمور صغير وخفيف وتقدر تحتضنه اكثر مزمور زي مزمور زي, زي, زي يا رب لماذا كثر الذين يحزنوني مزمور زي الى يا رب تنتاني الى الانقضاء لماذا لم يتغير مزمور زي, زي تسبح الرب ايها الشكيان مزمور زي اللي في الرب علينا ويباركنا مزمور زي اللهم التق الى معونتي كل دي مزامير صغيره وقصيره وممكن حفظها بسرعه وياريس ايضا ما جبنا هنخش في حفايه الكتاب المقدس ندرب انفسنا على حفظ المزامير كل اسبوع مزمور واحد ما تقولش ده احنا في السنة وعندنا امتحانات وعندنا شغل اولا مش كله عندكم امتحانات ذي حاجه ثاني حاجة هل انت بتحافظ على كل دقيقة في اليوم ما مجاشر المزمور هو اللي وقت في اليوم مش رادي البدع يعني يعني ما بتاخدش وقت اصاد الراديو ولا التلفزيون ما بتاخدش وقت في مجلات في جرايب ما بتاخدش وقت دردشة مع زملائك وضحك ما بتاخدش وقت نقط صعيدة ما بتاخدش يعني في وقت كثير بيرو تخلي من ضمن وقتك حفظ النزلي ما تضعيش انا تغلي درد <تصفيق> خد جزء من وقتك في حفظه النظريه مزمور تقول كل اسبوع اقول مزمور لما تحفظ مزمور تقدر تردد المزمور وانت ماشي في الطريق وانت قاعد وسط الناس وتقدر تصلي ليه فكل مزمور تحفظه لو صليت بيه تبص تلاقي ارتقيت في عمل الصلاه وارتقيت روحية وكل مزمور تحفظه تاخده مجال للتامل وتسبح في تأملات العميقه ما كانش عندكم اعمل لكم كتب في تأملات بس كنتم تشتغل ونشتغل معكم فيبقى نتكد نحفظ كل يوم آية ونتكد نحفظ كل اسبوع مزموح وممكن من الاسبوع جاي برضو اقول لكم ايه المزموح اللي نحفظه كنت كنتم تحفظه دور على غيره مش تقول لها شكر ربنا اللي جاءت لوحديها طبيعي <تصفيق> ابتدي احفظ الكتاب رد بالآيات خذوا الآيات مجال للتأمل تكلم ليها باستمرار وخليها لهجة ليه بيقول وصاياك هي لهجي يعني هي لهجي يعني ايه في ناموسه يلهج نهارا وليلا زي ما جدت الأول يعني إيه قول ربنا ليشوع إن تلهج فيها النهار والليل يعني إيه كلامنا تلهج في الشيء يعني صعد تقوله باستمرار تردده باستمرار يعني استاخد آيوة في الصحوة انتهت لا تلهج بيها تاخدت مجال للهزيف مجال للترجاج مجال للتلاوة زي ما بيقولنا موسى هو تلاوتي سوعة تخذت بالتبراج ترجسها وانت رايح وانت جاي شوفوا شيء وصية جميلة جدا موجودة في تصنيع صحبك بيقول إيه ولتكن هذه الكلمات التي أنا أصيك بها اليوم على قلبك وقصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم واجعلها عصابة على عينيك واكسبها على قوائم امراض بيتك وعلى ابوابك جي علاقتنا بالكتاب مش قلنا ايه وخلاص وراحت الحكايه تنهب فيها النهار والليل تدخل الى اعماق الايه تترك ويفتح لك الرب بابا للتامل وتسال فيعطيك الرب من كنوز كلماته العميقه ويعطيك حكمه في فهم الكلام دا داود يقول له لو لم تكن شريعتك هي تلاوتي لهلكت حينئذ في مزلتي يعني لولا اننا بتلو في شريعتك باستمرار كنت داع كنت لو لم تكن شريعتك هي تلاوتي لها لقت حينئذ حين زلتي فانت تاخذ كلام ربنا وتردده شو من انت الانسان ان يمشي في الطريق يتامل في ايه ويتلو فيها ويرددها في عقله لها الحرب افكار شريره ولا ابنتات مش ممكن ده يستحي من الايه علم الوثم يستهلونه مجرد الايات تحفظوا عشان كده انا كنت باستمرار بقول احفظوا المزامير تحفظكم المزامير احفظوا الانجيل يحفظكم الانجيل خذ الايات واحفظها وفلك بيه وفلك بيه زي ما قال ربنا ليشوع ابن نون كلام لطيف خالص لما نقراه تلاه ايه عمق شوفوا بيقله ايه بيقله كن متشددا وتشجع جدا لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرت بها موسى عبدي لا تمل عنها يمينا ولا شمالا لكي تصلح حيث ما تذهب لا يبرح كثر هذه الشريعة من ثمك بل تلهد فيه نهارا وليلا لا يبرح كثر هذه الشريعة من بل تلهد فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه يعني مش تأخذ الكلام وتلها فيه وتذكر، لكي تتحفظ للعمل. حسب كل من هو مكتوب فيه حينئذٍ تصلح طريقك وحينئذٍ تصلح. هذا الكلام فأسئل صحوة يسوع الصحوة. فانت تتحفظ للعمل بما فيه تأخذ الكلام، الكلام ده يكون لك مرشداً. ويكون لك هاديا في الطريق عشان كده احنا بنقول مصباح لرجلي كلامك ونور لسبيل مصباح ونور وعشان كده الكنيسه في فقصها لما نيجي نعرى الأنجيل شمسين كل واحد يمسك الشمعة كده وينور ليه يمسي الشمعة وينور لكي نتذكر ان كلام ربنا هو نور لنا يهدينا في الطريق نزرعهم لرجلي كلامك وإيه ونور لسبيل فاللي يحفظ آيات ربنا مش ممكن يخطئ لأن كل ما يجي الخطأ يقول اه الآية بتقول كذا يلاقي الآية وقفت قصاده يلاقي الآية وقفت قصاده كل ما يتلوها ما ينسهاش مش أجب أنكم تحفظوا آياته وبعدين تنسوها لا لما تحفظوها وترددوها نسحة انسور يقول له ناموتك هو لهبي، ناموتك هو تلاوتي، شريعتك هي درسي، اقلوا المزمور الكبير، المزمور 119 أو 118 تلاقوا فيه كلام كتير جدا عن محبة داوود لكلام ربنا وتبتدي تستخدمها تكون ليك مادة تأمل وتكون ليك مادة صلاة وتكون ليك مادة تداريب وتكون ليك مرشد وهادي في الطريق ويتحول الكلام إلى حياة كل ما تنفذ آية تبقى انت آية إزاي يعني واحد يقرأ طوبه للودعاء في أنهم يرسون الأرض ما يعرفش الوضع دي تطلع لي. ليه إيه إيه ويسأل عليها ما يدلوه كلام مضبوط لكن يبص ليك كده كوش تقول أهو بس أهو ده الوضعاء يرى إنك إنت تفسر الآية تصبح أنت تبثيراً للآية أو تصبح أنت وسيلة إيضاح للآية وبهذا الشكل تصبح الآية جزء من حواتك جزء <تصفيق> من حياتك يقراها الناس عشان كده بولس الرسول قال انه كنت رسالة مقروءه من جميع الناس انت عبارة عن انجيل حي انجيل ماشي على الارض الناس بيقروه يبصوا فيه كده يلاقوا التصويبات التسعه اللي موجودة في اول ماس خمس موجودة كده جاه وهكذا الايات تخليك قدوه في حياتك كانوا طلبوا مني ان انا اتكلم على الكتاب المقدس في المجتمع المعاصر يعني في الحياه بتاعتنا ما فيش حاجه الا وهي موجوده في الكتاب واحد يقول لي ففي حاجات مش موجوده في الكتاب زي السباير مثلا زي المخدرات اقولك خذ روح الكتاب الكتاب بيقول ايه الكتاب بيقول عن اشياء كثيره كل الاشياء تحل لي ولكن لا يتسلط علي منها شيء لا يسيطر علي منها شيء فما دام تسيطر عليك التجاره بقت خطيه يسيطر عليك مخدرات بقى خطية يقول ده لسه ما وصلتش للسيطرة هقول لك ما هتوض فانت أحسن تبعد عن أول خطوة كمان كل حاجة تضر صحتك تبعد عنها الكتاب بيقول نجد الله في أرواحكم وفي أجسادكم التي هي لله نجد الله ايه في أرواحكم وفي أجسادكم اللي بيذكر أو بيذكر ما بيمجدش الله في روحه ولا في جسده واللي بيذكر سجاير اللي بيمجد الله في روحه ولا في جسده وبيسيطر عليه لك أشياء تحل ليه ولكن ليس كل الأشياء توافق فتاخد انت الكتاب المقدس يعطي روحا أكثر مما يعطي نصوصا أو قوانين بيعطي روح معينة الواحد ينشي به الكتاب المقدس مرة واحد سالني عن الخمر وقال ايه راي المسيحية في الخبر. قلت له المسيحية لا تحرم الماده المادة لكن تحرم الاستخدام السيء من المادة انا ما اقدرش احرم المادة واقول فيه كحول طب ما فيه دواء فيه كحول وفيه عطور فيها كحول فلو حرمت الكحول هتتحرم حاجات كثيرة في السفر وثم الخل هو الخل المتنجس يعني خمر سلفاني ما تبقى كده برض ففي حاجات كثيرة هتلاقي فيها كحول فالكتاب لا يحرم المادة لكن يحرم الاستخدام السيء للنادة ومن ضمن الاستخدام السيء انها تضر صحتك انها تقتل الكبد بتاعك انها تقتل اجهزتك الداخليه ان السجاير تقتل رئتيك تجيب سبب امراض تجيب لك ضغط تجيب لك مشاكل كتيره جدا يعني اللي بيتكلموا عن السرطان ومشاكله كتير خالص بيضيع صحتك و مثلا بيقول لك طب الكتاب المقدس بيقول ايه على الراديو بيقول ايه على التلفزيون برضه الكتاب لا يحرم الماده لكن يحرم الاستخدام السيء للناس فما اقدرش اقول الراديو حرام ولا التلفزيون حرام لكن اقول الاستخدام السيء بتاعه حرام لما تستخدمه في انك تسمع اشياء لا تليق دي حرام لما تستخدمه في انك تضيع وقتك كله ويسيطر على وقت بحيث ما عندكش وقت لقرايه الكتاب زي التلفزيون ما عندكش وقت للصلاه زي التلفزيون ما عندكش وقت للتاملات زي التلفزيون يبقى استخدام سيء استخدام ايه سيء وسعاد في حاجة تبتدي باستخدام هادي وتتحول الى استخدام سيء في السك بتتطور هو الانسان يعني تقول انا بفتح التلفزيون عشان نشوف ميكي موز نحن تباقي ميكي موز, موز السكة باثنى طرق قصة الاستخدام السيء كل حاجة تستخدمها استخدام سيء رب هذا ما يوفقش عليها ما يفقش عليه زي مثلا واحد يقول الذره دي الكتاب يقول فيها ايه اقول برضو الله لا يحرم المادة لكن يحرم الاستخدام السيء للمادة الذره لو استخدمت لفائدة البشرية ممكن اذا استخدمت لاهلاكها ممكن يبقى على حسب الاستخدام هكذا نحكم بالخير او بالشر على كثير من الاختراعات السلمة حرم بيقول فيها ايه الكتاب برضو لا نحرم المادة لكن محرم الاستخدام السيء ليه السلمة لو اشرف عليها ناس روحيون ممكن تبقى بركة كبيرة جدا وبتجذب الاولاد وبتعرفهم الدين وبالنسبة للريف والقرى ولها فوائد لا تحصى إذا كانت افلام دينيه أو افلام ثقافيه أو افلام صحية على حسب الاستخدام لكن ما تبحثش على روحك انت بتستخدم استخدام كويس ولا استخدام وحش كمان بالنسبه للسينما السينما ليست مجرد فيلم السينما هي فيلم وهي تعود وهي ديئة وهي إخراءات فيلم دي حاجة في الفيلم صح ولا غلط وبعدين يتعود في واحد يتعود يلاقي نفسه مش قادر عايز لازم يشوف فيلم إن نلقاش فيلم في الشاشة العريضة يشوفها في الشاشة الصغيرة في التليفزيون عايز فيلم بس وبعدين يتعود وبعدين يتعود بيئه يعني جايز تروح هناك ما تتعبش من الفيلم بقدر ما تتعب من البيئة الموجودة وايضا اغراء يعني تكون انت رايح فيلم اجتماعي محده وكل الناس بيمضحه فيه وما فيش اي حاجة غلط وقبل ما ينتهي قول ديك فكرة عن الفيلم اللي جاي شوخك لازم تروح حتى لو كان لخبطة في لخبطة فالإنسان ما يتحكش على روحه يشوف هل هو باش في استخدام سليم ولا لا هكذا كل ما يتعلق بالعلم العلم حرام ولا حلال العلم يقول الكتاب انه من عند ربنا كل معرفة من عند ربنا السيد المسيح هو اقنوم المعرفة ومخباه فيه كل قدود العلم والمعرفة ولكن في معارف تضر وفي معارف تمتع في معارف بيقول عنها الكتاب الذي يزداد علما يزداد غما مش متذكرش الطبيعه والشمس وتقول الذي يزداد علما يزداد غما لا يعني نوع المعارف الضاره الضاره اللي لما تقراها يشوش افكارك تتعب مشاعرك تضيعك وهذا اللي يزداد علما يزداد غمة فمش كل معرفة سليمة العلم اذا كان في نطاق روحي ممكن يؤدي خدمة عظيمة جدا ويبقى علم من الله لان ربنا هو الذي اعطى الذكاء وهو الذي اعطى المعرفة وهو الذي اعطى الزهن والعقل والفكر والمخ وكله لكن الاستخدام برضو المخ الذكاء على حسب استخدامه الذكاء ممكن يبقى بركه وممكن يبقى نقمه على حسب استخدام الذكاء استخدمته في الخير ولا استخدمته في الشر الجمال ممكن يكون بركه وممكن يكون نقمه ممكن يكون سبب فرح وسلام داخلي وممكن ايضا يكون سبب خطية وممكن يكون سبب كبرياء القوة ممكن تبقى خير وممكن تبقى شر في اشياء في اشياء على حسب استخدامها تكون خيرا او شرا القوة هل القوة خير اذا استخدمت في الخير اذا استخدمت في الشر ممكن تتحول من قوه الى عنف الى ارهاب الى اعتداء الى حرب الى غرور الى اي حاجه ولهذا يحتاج الانسان دائما الى افراز يحتاج الى حكمه وحسن التصرف لكي يستخدم كل شيء لمجد الله إذا ربنا اداله موهبة يستخدمها المجد الله اداله موهبة موسيقى يستخدمها ربنا اداله موهبة شعر يستخدمها ربنا اداله موهبة قصص وروايات يستخدمها ربنا اداله موهبة رسم او تصوير يستخدمها ربنا كل المواهب تصلح كل المواهب تصلح على حسب نوعية استخدامها ممكن تصير خيرا او تصير شرا والكتاب يدعون الى الحكمة في استخدام كل موهبة وفي وضع كل مواهبنا في يد الله ومن اجل ملكوت الله ومن اجل البناء ثم اخي طفل كان منتهى الذكاء وكان عنده حكمة استخدمها مرة في الشر كان هيبيع داود النبي لولا ربنا استجاب لداود ورجالته لما صرخوا قال يا رب نجينا من أخي توفل ومن تدبير ومن مؤامرات زكاة لكن بيستخدم في الشر فانت حاول إنك تستخدم كل شيء في الخير صدقوني حتى آيات الكتاب ممكن بسهن خاطئ يستخدم في الشر هو يعني أصحاب البدع والهرطقات ما كانوش بيتكلمه بآيات ده كان يمسك الآية بتاع أبي أعظم انه يغني بيها ويلخبط بها عقول الناس مش الغلطة في الآية لكل الكلام من ربنا تكلم به أناس الله القديسون ناس من الروح القدس لكن الغلطة هي شو فهم الآية وشو قيادة الغير نتيجه كده لذلك أحب في القضائل التي تسلكون فيها وفي العقائد التي تعتمدونها إنكم لا تعتمدوا على آية واحدة عايز قبيله جمع كل الآيات اللي عليها ويشوفها ماشيه ازاي عايز عقيدة جمع كل الايات اللي عليها ويشوفها ماشيه ازاي فيه انسان يقول لك الكتاب بيدعو للتواضع ويفهم التواضع غلط انه يمشي جنب الحيطه وما يعملش اي حاجه او يفهم التواضع انه يبقى منتشى كل واحد يديله ألمين ويحول له خادم ثاني وبعدين يقول تعبت من التواضع وشوفوا لي فضيلة تامية هو مش تعب من التواضع هو تعب من الاستخدام السيء او الفهم الخاطئ للتواضع لذلك كل فضيلة ينبغي ان تكون مرتبطة بالحكمة كل فضيلة تكون مرتبطة بالحكمة حتى البساطة تكون مرتبطة بالحكمة ونحن نؤمن بأن الإنسان البسيط يكون حكيما في بساطته وبسيطا في حكمته والكتاب يقول كونوا بساطاء وحكماء يعني ما فيش تناقض بين الاثنين إلا ما فيه تنفيق كمان في الكتاب تعرف متى تستخدم الآية متى تستخدم اللين ومتى تستخدم الحزم متى تكون إيلية ومتى تكون ارضيه متى توفق ومتى تعزي متى تتكلم ومتى تصم تقول لك الكتاب يقول الصمت فضيلة ولا الكلام فضيلة أقول لك هل حين يحصل كلام واصمت حين يحصل الصمت واحد يمسك آية ويجلس حياته وحياه البيت كله ياخد له آية من سفر الجامعه بكابه الوجه يصلح القلب ويعيش كئيب ويملى البيت كابه ونكد ويقول لك كابه الوجه يصلح القلب الآية اللي ضيعته مش الآية اللي ضيعته اللي ضيعوا الفحم الخاطئ للآية خد الآية بتاعت بكآفة الركض وطلع القلب وحط جنبها الآية بتاعت افرحوا في الرب كل حين وأقول لكم أيضا افرحوا وحط جنبها من ثمار الروح محبه وفرح وسلام وما تصبعش إنسان لك تعتمد على آيات تثبت نكدك ما مكتوب إن واحد قال لك مرسوب بقعابة الركض رسلها القلب قل له ايضا أيضا في الرب كل خير عايز الكتاب تستخدموه ككتاب يعني ليس هذا الكتاب مجرد آية إنه كتاب لكن يعني كتاب يعني تاخذ كله من أول التكوين للرؤية من أول في البدء خلق الله السماوات والأرض لغاية أمين تعالى أيها الرب يسوع هو ذا الكتاب المقدس تاخد كله على بعضه لكي تعيش به ولا تحيا بآية واحدة أو بنطق واحد لالا تكون قد فهمت الدين سهما خاطئا نكتفي في